اولا وغوا بینام ایلا بالحق و جلیم مسلمان و اینا کثیرہ من النازمی لطایرہ بیم لکاظرون او اینا میسیروں فیلتی فیضوں کے بکارات بطولدین من قبل انکار رشد من قوة واتر فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَاعِدُونَ وَلَا صَامِعُونَ ثُمَّ كَانَ قِبَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا صُوَرًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا بِهَا يَسْتَزْهَرُونَ اللَّهُ يَدْفَعُ الْفَرْقَ سَمَاءً يُعِيدُ السَّمَاءَ يَتَجَاوَزُ وَيَمَتَّقُ مَصَادِقَ الْبَشَرِ الْمُجْرِمُونَ وَأَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ إِنْ شُرَكَاءَ إِنْ شُرَكَاءَ وَقَالُوا بِشِرْكَاءٍ كَاذِبِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَجْتَفِكُ الرَّقُونُ عَمَّا لَذِينَ